للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفطة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب